والحكاية تقول أن الشعراء في العاصمة الهولندية أمستردام بدأوا في كتابة القصائد على جدران المدينة كوسيلة لجعل الشعر في متناول عامة الناس